اهدن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرحبون.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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْوَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا دَخَلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حِيفُ شِئْتُمْ رَادَوْا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَافِرَ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 خرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصعا فإن لكم ما سألتم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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعل لها نكالا لما بين وَمَا وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَمْ تَبْحَحُ بَقَرَةَ قَالُوا أَتَتَتَخْذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإننا إن شاء الله لا مهتدون.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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ لَاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة فهيك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهاق وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 فَتَطْمَعُونَ أَيِّ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُنَّ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَوْ وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَوْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُوْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَمْتُمْ عَرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العاب وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُسَلِّفِ التَّابِ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ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 ولا تجدنهم أحراص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون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 وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت أماروت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 فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله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 فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةَ اللَّهِ صَبْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم مبعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والله يكتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وأل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِ الْجُنُودَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن يَغْتَرِفُ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئات كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. ولما برسول جالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صدره وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأתהه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ومن يكثر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فانحجوك فقل أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والكمين أسلمتم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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّتَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهارا واقفروا أخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آيات الله آناء الليل وهم يسْجُدون يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فليكافروا والله عليم بالمتقين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن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 نؤمن لعسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وريا وكفى بالله نصيرا من الذين هذو يحرفون الكلم عم وضعي ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورعين ورعينا لي من بألسنتهم وطعن في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعن وسمع ونظرنا لك خيرا لهم وأقوم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 أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمي يشاء وَمِنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إثْمَنْ عَظِيمَا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 فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم دخل الباب سجده وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك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 لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فَنَنْكَفَر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق يغفر למי يشاء ويعذب مَن يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آمِبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وآتاكم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتم قلب خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين إن فيها قوم جبارين وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 يقولون إن أهتتم هذا فخذوه وإلامتأوه فحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ هُوَ لَأَكَالَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَبَاءٌ عَظِيمٌ سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 إ أَن زل فِيهَا فيها هُ ونور. فيها هدى ونور يحكم بها النبؤون الذين أسلموا للذين هادوا الربانون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وَمَن بِمَا أَنزَلْتَ فَلَا تَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا ثَمَنًا قَلِيلًا لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزل لله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقُرُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحة لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولا يُكَلِّفُ نَفْسًا منهم ما أنزل جَاءَكُمْ من مِنْ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ وألقينا بينهم وَلَا والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساذا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُمْ وَلَا زِدَنَّكَ فِيهِ رَمْنًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَب بَكَطْغِيَانَ وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي خالدون.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أبعضهم أولياء أبعض ومن يتولهم منكم فإن منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعلى الذين دُحِرَّنَ كلّذي ضُفرِي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُ مَا أَوِي أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعُرْضٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُنَّ بِبَغِيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أن يأفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم, وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ولقد بوأنا بني إسرائيل مبو أصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَقَضَيْنَا إلَى بَرِ إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنُنَّ عُلُوًّ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 اِنْ احْسَنْتُمْ احْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَاِنْعُدْتُمْ عُدْنَا عَلَّ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَالِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلا هنا واحد وإلا هنا واحد ونحن له مسلمون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 ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريه من لقائه وجعل الله هدى لبني إسرائيل وجعل منهم أئمته يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يختلفون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 فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا بسم الله الرحمن الرحيم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 وقذف في قلوبهم الرعب وَقَذَفَ في قُلُوبِهِمُ الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وقذف فِي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبرار، فاعتبروا يا أولي الأبرار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاق الله رسوله.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 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنه إلا في قرى محصنه أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميع وقلوبهم شدة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد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 Inna khamidum majid. Allahumma ﷻ ﯾ ﻻ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و أزواجه و ذريته، كَمَا ﯾ ﻻ ﻋﻠﯽ آل إبراهيم، و بارك